ثم أرسلني فقال إقرع فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرع فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال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 زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا فوالله إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة وكان امرأا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي لقد كانت تلك الآيات الخمس من سورة العلق أول ما نزل من آي القرآن الكريم وكانت استهلالا للرسالة الخاتمة الخالدة وهي الآيات التي افتتحت بها وبهذه الآيات وضع الله تعالى معالم الرسالة الإسلامية الخالدة في عمومها المطلق وشمولها الأعم مبينا أنها رسالة العلم والمعرفة والعقل وهي أعظم نعم الله تعالى على الإنسان